مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن ولاه وبعد فهذه كلمات عن بعض اسماء الله كتبتها بضعفي عن القوي سبحانه وبعجزي عن القدير سبحانه وبجهلي عن العليم سبحانه حرست أن أجعلها مما يفهمه متوسط الثقافة ويستطيع قراءته المريض على سريره والحزين بين دموعه والمحتاج وسط كروبه لدي يقين أن تعلق القلب بالله وعلمه به ومراقبته له وحبه وخوفه ورجاءه كما أنه سر سعادة الآخرة فإنه سر سعادة الدنيا كذلك وأن مرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي تماما إن وجه العبد بوصلة اهتمامه إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته وباب أسماء الله الحسنى باب إيماني عظيم يضلف العبد من خلاله إلى عالم قدسي خاص يجعل النفس تسجد تعظيما والروح تتبتل خشوعا وحبا أردت من هذا الكتاب الدلالة على الله سبحانه والإشارة إليه بالقليل مما لديه وتذكير نفسي وإخواني بأنه على كل شيء قدير وأن فضله كبير وأنه سبحانه السميع البصير وأردت أن أربت بهذه الكلمات على أكتاف أتعبتها الأوجاع وأمسح بها على رؤوس صدعتها الآلام أردت أن أواري بأحرف الدموع وأن أطفئ لهيب الضلوع إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء تائهون تتبدد أيامنا في لهيب تلك الصحراء ودوامة كثبان القلق النفسي اختر الله معرفة وإيمان ويقينا وعبادة وخضوعا ثم أنسا وسعادة وهناء أو اختر التيها والضياع والاختناق والشعور بالكآبة والتمزق النفسي لا أدعي في هذا الكتاب إحاطة ولا علما ولا سبقا الذي أدعيه هو العجز والتقصير والافتقار إلى عفوه سبحانه وتجاوزه فإن كان في هذا الكتاب من خير فأسأل الله أن يشيعه بين الناس وإن كان غير ذلك فقد علم سبحانه كل التقصير الذي عندي وقد علمت بعض العفو الذي عنده أسأل الله صلاح النية وأن يغفر ما قد يند به القلم أو يخطئ به الفؤاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين علي جابر الفيفي